والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا واجعلنا سراجا وهاجا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ آلَفَّافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُِحَتِ السَّم أفَكانَت أَبواب وَصُّيرَة الجبالُ فَكانت السَّرابَ إِ جَهًا مَكانَت مِصادَ للطغينَ مَأَبَ ل بسينَ فِيهَا أَحقبَ لا يذوقُونَ فِيهَا بَردَ وَل شَرابَ إلاا حَممَو وَسَاقُ جَزَ أَفَاقُ إِهُ كَوا لا يَرجونَ حِسَابَ وَكَذذَّبُ بآياتنَا كِذَّبَ وَكُلَّ شيءَيْء أَحصَينَهُ كِتاباب فَذوقُ فَلََّ زيدَكُم إِا عَذَبَ